وَإِن كُنتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ وَإِن كُنتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تَمَنَّى أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تَمَنَّى ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلا تَكْمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبه والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم لله ما في الاموات وما في الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاتبكم به الله وإن سَيُؤْفِكُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ سَيُؤْفِكُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 قرل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قرل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا, وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ القوم الكافرين